مين اللي قال ان الزمان ملوهش امان يعين دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمن يعيد يا شقام الداري داري الدموع داري يا شقام الداري داري الدموع داري عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمة نرتاح من الحرمة كان لو يسمعني أقول الله يقولها أهين يا عين ويقول لي كلام من أحلى كلام سمعوا حبيبين يا عين قال إنه رايتن وما غنى عنه قال مالوش غنى عني نسي كل ده وسافر والشوق كأنه مكان الشوق كأنه مكان مظلوم يا زمن ويا العشا دايما محتار عين دا القلب القاسي غدر امر من الصبار عين بتذكر ليه تاني انا ليه تاني, تاني, تاني بكل دوله ولسه حنلوم عليك يا زمان <تصفيق>